انفِروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعْدُ لَهُ عِدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَضَرُّ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْوَالِينَ